بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرة نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الشلوء قتت لأجل فلم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخين كذا But yeah, why لفضيله الدكتور محمد Ah. المتقين في ظلال وعيون وفعاته من سنين قيل يومئذ للمكربين قلوا أتمتعوا قليلا إِنَّكُمْ ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ففي أي حديث بعده